Bismillah They're و <تصفيق> Yeah, Bunny. Yeah. 117. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا 119. فقال موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنة وشرة 111. قد علم كل أناس ما شربهم 112. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تغثوا في وإذ قلتم يا موسى لن نصبر ولا قدر Współpracujący oui i 129. من آية أو ننسها بخير 117. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُفَّ فَيَكُونُ وَقَالَ قال الذين من قبليم مثل قولي تجاه. قال ومن كفر فأومت قليلا ثم اضطر فَإِنَّ مَنُ بِمِثْلِ مَا آمَنَ بِهِ فَقَدِ اتَّدَى وَإِنْ كُنْتَ لَهُ فَإِنَّ فسيكفيك هو الله وهو السميع العليم صبغت الله ومن أحسن من الله صبغته ونحن له وابدون قل أن 129. وكانوا هودا أو Da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 No. 117. ويسألونك ماذا ينفقون 118. قل العفو كذلك يبين الله لكم يفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتام وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليتامى قل مَا لهم لَهُمْ ۖ حَقٌّ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حتى يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُمْكِنُ الْكُفْرَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَنَعْبُدُ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنْ All ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك قل هو أذى النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى قهرن فأتونا من خيف وأمركم الله إن الله 111. نساؤكم حرث لكم um monem ku الْمُؤْمِنِينَ 17. لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا said. Zdjęcia Ł ta głofu Whoa. وأصابه الكبر وله ذريته in